ده اللي انا بقوله هو in the I'm all passionate about it. Então Quando lugar seu for well, We're wow. wow.